Benim billem كيم من دي قولي من و لي وقتي كنتربوا ولا صوتو دا من الحان و لي مسعندي نار يوم غدوة من يخرج مكسول و نحيا لو في لمقلب الصبر ولا شبي دمك تجاهنا يا نفلم قلب الصبر ولا زيني مليك بالجد وردي ولا وفي لموجودين في الزواج زيني مليك بالكن وردي وشبي ولا كبت من طران توني وخليك من خلقني من بسمك مران توني في الاموجود الوجه الزين مديد من شذور وخلك landı beni